بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعظيمة والمستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين وصل الله وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعض والله هل كان يكون هناك عشر كيلة؟ قال مالك في العين تكون بين الغجلين هل أنت هناك في مباحثك تعلق لأن صوت المعنى الشأن إليه مبحثك الشمان مالك وحي عرضي سوى خلافين في محل جوازها مصاقات كبابك وكبا لا يهي إيبوص كبا لا يهيه ومسألة خلافية الإمام إن رغشتها القرض بها المالكي في كتاب بداية المسيد ونهاية المقتصد وحوت المراحين والله تعالى مثالكم القوي الرضي وحور وسو خلاف باب كان الامام داوود الظاهري اي اسوغ حليه الا في النخل فقط تركت كل باب ساقب الصغار الكرام الامام وصفنا الحليه في النخل والكرمه تقول علمكم كل ابو لهيه انه مالنا وحليهه تجوز في كل اصل ثابت كالرمه والزيتون باش بعداركم اصل كالسوء سغان او يوجي واخا سوو марขา غين ليه واتاينسadee sheegaynee aya loo isticmaalay karabo leeyah marqa marxan misla kulli khilafay sawo ku dudu iyada wayaan عن fi jamee'i shada jirqooyku banaantahay sidii muqdaamadu soo dhaqley an khulafa'ir rashidiin ka soo dhaqley ow saaci ya yuusuf ya muhammad ishaaq ya wa thawr faqasa waxay ku tagay macnaheedu yiri in marka saxawayaqay saxay geelaha oo dal iyo wax kasoo faabido sugan in marka loo isticmaali karo marka sidaas baan raajixaa oo xoog badan فالمالك الحمر في العين عينتها والشيء اللي افتيس عينتها عينتها ستكونها ليس بين الرجلين اللي واقفتها نحيسا فينقض عماوها بيهد وقعي فيريد أحدهما بتكوذ دوني أن يعمل في العين عينتها عينو كشق ويقول الله خرقك ليه لا أجد مهلي ما أعمل به وحق كشق يقال يريد إن يقال وح الجة الذيكي يريد ال الدية أي يعمل في العينة عين ك شقية عمل شقيوا أفق الخرش العذج بهحي يكون اللك الماء كله بيدم أن تضع إك فاسق به واضور حتى يأتي الله إباريه صاحبك صاحبك أقول الله إباريه بالنسبة ما شيء بركي أنفقت عد بحيسي فإذا جاء أمره لي معدو بالنسبة ما شيء بركي أنفقت عد وآد بحيسي أخذه قادرة يعم حسة daron bay biya xagoga wixiina ma uqdi walsi alawalu qore albaa biya waxa loo siye kulluhu dhamaanti li aanu anfaqo bixi walaw lam yudilka dun halelashay shay shay dadu ku haleliga camalihi lam yaqlaq qol laazinteen lam yaqlaq qol laazinteen alaa kharaka kale bi aanu warkaru wax weyn yahay dimacna markaa sheeq uu ka hadlay raxiimahu allah ta'ala geelaa mathan ma isna yala geedaha laba qof ay ka dhaxayaan hadawon midu wuxuu yiri waan ka shaqeynayaa kii kan lagu wuxu yiri hadawu wuxuu waxa lagu oran kan doonayo inuu ka shaqeeyo warku shaqeey wixii kharash u baahan tahayna adigu bixiba lagu dhahayaanidhihow kadibna markaas waxa way markuu helay ninkan saaxiibkaaga uu kula leeyahay kharashki aad awiga iskowaad laabaa lugu dhahayay marka biyaha wax la wada siirayaan de xarash iyo dambu qof kale dibxiyo marka wuxuu leeyahay sheekh wuxuu Allahu ta'ala nin kooraduna amal kiisa waxba ku haleeleen shay aan oo meel maay biyaha kamid ah de wuxuu leeyahay marka subax ayaan kan kale kubal Waa iyo keligi الله keenay buu kaleey. Waay, Allahu subhanahu. Hal ma salaaw waliba tan halka wax soo dhaaflay, hal ma salaaw kale. Waxay soo dhaafay khilaaf ka taraynayay shinnada beerta lagu bixrayo bixiraya. Waa bixilay khilaaf ka taraynayay. Mallinka caamilka bixrinaya, misninka mudnka bsalanaas barkaas waxa weeyaan iyo wax uun ka mid ah kii sida dhaahir qaa wasaa qabo weeyaan markaa aamato ashaabna ay doorteen sida ibnu sirin oo kale shafiic oo kale ishaaq murrahiib raahwi oo kale ragas oo waxay ku tagen inay balanta ay isalanaasi oo hadii shiliga qofka caadalku bixiyay la خالي و خيبل قولي كلا و خيله يرواي محمد القوري حبي ايشند برقه حق عادل كتاهي اون باي بلانت خي عمر و خطاب بلغي وري دهان و ابو يوسف لي طائفت بها الحديث سدا اي قباا ويان و بسلو كل خلافو كتاري برون يضد بدري اي كاتاغنت خي برقا واي الله سبحان بلاي لو له و خوري قاود بارقو إذا كانت اللفقة اللفقة مبنكي تأكلها نماتين والمؤونة خرشكنا على رب الأحادي لأنك بيرت إسكال عدو شي سعي تحي ولم يكن على الداخل قفك الداخل كاوككشة غير يأي دو شي سعي نأحي في المال حولها كم حسنا شيء وحباك إلا الله يعمل بيده قاعدة صبك شقيليا إلا ما هو أجل واعيدا ببعض الثمر منه برك لك لي فإن ذلك أرغس الله يصبح مبالله لأنه لا يدري بأقو كم إجارة كردس وإمسة إذا لم يصمي له برك لأمك عامل شيئا شيئا شيئا يعرفه قرأيه ويعمل عليه برك أصحاوي وقشقيه لا يدري بأقو ولماتلة أن يقل ذلك أرغس ما يرعنيا أم يكثر بصوف ربنا رأي qalabari guuxu yiri ibtaalo ka gaari qalabariktas waxa weeyaa wasaalo uu ka hadlayo hadda sheekh ruuxin uu la wacaana wasaalo hadda ayuu ka hadlayo lafteeda oo hadoon bihiyo bisalo marka subax weeyaa kharashkii qofkii marka subax weeyaal dhunkay iska rahaa kan fil aadilki waxba kharash u raadhin Aruntasu xuleeyay halka ay waabariib baabanaaruleeyay soobku wuxuu maxay nin kari baad sanil musaqaad baabkiisa galay ma hawleeyay maadaam uu kharashkiisagu bixray ee daawu ijaaru galay oo kiradii uu galayuleeyay ijaaro la dabbal laaro ila kirayay ila bishay in bacluudid boo yaare tala oo waqoo ka wixii kasoobaxaa ayaa la yiri waxa kasoogixii iru soobixii hortayna soobixay laba kala gara qoro waxa kasoobixii yiri yahay iru gadan yah laba gara qoro majhuul baa ku jira baabul i jaalaal al jahala kuwa balaaray u leeyahay كلها تباتت وإذا كانت اللي فقط وضيتها كلها تباتت والبعورة يخرص على ربي الحائض ولم يكن على الداخل يقف الداخلك في المال ما يكن أحسن نراهي الشيء وحما إلا أنه يعمل يسقل شقيرا بيدي قعد جيسا إنما هو أجير هطواعيدا بحال يكري ببعض الثور يرهب بركي وحوق جيسا يغحيث قابل صل برهب قادة ضو برهب ومجهول بعلوبع أهههههههههههههههههههههههههههه وAye Allahu saw wa alayhi tuqla fa in ma dhalika an tasalla ya sulhu rabb al alam wa rabb al wa la annahu la yadri bi uqaba kam ijara us wa kalbisa ila laba sabbi ban khurubaga amilahu isha shay waxla shayigo iyo قال ما عليك إحنا الله تعالى وكل مقارد يجب أن تكون مقارد أو قداد بحرية مقارد وحوية مع نوائز مفاعله وقفك فرقص حوية حولها بحرية عاملك كشغيلية معها هذا مقارد لناهو بالفتح الآخر يلا وعاملك كشغيلية أو مصاقه من مصاقات ثمينية وعاملك يساق مصاقات ما ذنهي أبو ساق قابل لهيا فلا ينبغي وبها بولله حسك او ذا واحد كان لا شيء كليه حتى ترى كل وا عاديه لكن شيء واحد ذا بيراي اسم فخري اسم فاعله اسم حقله باجله ها ولا اشرح هذا بس لو اختاره خلا خبده مختارهكره اسم ليس فاعله اسم علوسم وصدر واي واسم مده مختار باسم umarci la dhahay fiil hadda fiilku wuxuu u dhalka ixtiira waxaana ixtiira umarci la yiraahaa markaas waxa weeyaan hal markaa ismu faa'ilaha laga dhigo waxa la dhigii markaas waxa weeyaan ixtiira maaso waxa la keenay ده و خي نقرئ سا تخرج حرف ال قبله و غلبت الف ما نقرئ سا فصا مخثار و نوي خيبا مخثار و وكذلك اسم فاعل من خيت نواص اصله كذلك مقلب كل سا ذا تاصل نواص اذا اسعد واسكر من صرفه و واضح ان لو حدث دوام كده هوس لكن مرض اسس و انه خوري له باب مرقاس او وزا واحد التملق افتعلي ايو انفعلي انفع ايو افعلي ايو وزاو حجلت ف... مرقى اسمي ياذا وحجلت اسمي ياذا فاعلي مرقى اسمي ياذا فاعلي انسى عنه يقول لي قال مالك محر وكل مقارن يمتكسوا قيرات بحره بحره بحره وقيرات سمينية او مصاقب مرقى اسمي ياذا مصاقب وقفكا لو كروان عبتما يوصين تلع فلا ينبغي الله مهبرو ان يستفنين وكسروا من المال مالك حقيسة ولا من النخل قلت حق هذا الشيء بالمالي وبالك قيراطك ولا من النخل ومصاقات كيلو مصاقات حق السنه الشيء وخدمه كسوره دوله صاحبي وهو النقيه استنار استنار للنص عليك هو ذلك ان سبحان الله يصير يصير وهريا له يسجد ويريد بوغه هريا بذلك يقول xudhaaya u saaqika suuga soo reebay wa kan u saaqika oo kula wadaa sabaya aragti socodnaa iyo hadii shaqaysid fiikadaa wakadaa naqlan inta ay intaas soo tirood tasqiiga oo warabiri wuxuu على الشرطيع أن على ووشطية أن تعمل عنادي شقييس اللي أك بشرت الدلاات تودي لا دي وشيس ليس ليس أن الك مما قاارذك عليه وحجرات اص ولا غذ الشقيدسي غراتك عنكم ح في ذلك ب لا بقيها بروليسحمر بالنا وذ كان اناء و ذلك الأمر والذ السلااس إ إلىبلاننا لا أمر أمرك ع كتنا تبدأ مع الم произ samb تبدأ بذكب تعالى to me 1% وعام teaching الله تعالى فالفساثة يكبرنا تقول إن تكرس من باب الإجارة ثم تكرس بائم وكيف تحريب فين حسب في الدخول على الإنفعة وكيف تحرر collapsed państwo إبنه في هذه الطريقة قد من المساقعة تكرس هنا الحكي ون تكرس الباب الإجارة باب الإجارة انما خينه قريسا امركا وها ويهo in ujira macluuma ay tacay ujira macluuma wala meshu mataale wa ujira madhuulun yahay qala bari wuxu wada xibinow Allahu ta'ala wa sunnatus salat fil musaqati allati musaqat kasu yajuzu lirrabi alhayd niimkan dhulka iska beerta iska laa u banaantahay ayash tariquha ala musaqah qafka aamilka e beeraha waraabina ya musaqah wa kallal waraabtabiyu بصدو مستصدو بسيم وسابشين شين بص خابوركو دا سد ديقا الحذار يراهو بيرها بلهله انو شد الحذار خديله يدا حنا وحنقدر يس امركا ان ديرتا لا اتكيو ديرتا بيرتا او او دالو اتكيو ديرتا او خره شد الحذار الى المرخا سخو هيا بيرتي او داو اتكيسو كو ايو خمل ايري تا iy inaad markaa saxaw ay caynta ayntu waa geedii khammiiguna waxa weeyaan inaad xaramaysaa oo u xiqashina ka hoos biqlay inaad ka gurto xaramaynta suuga taqaliid waye diree barweeyo magnaa diree boos fudada sooma sooma xaramay sabereen wax raaxo waye waxa xamdu al-eeri imarka warso shirbi yaa imarkaas xaw iyo bakankii wax ka cabbayna in loo qobo sarwiga waxa leeyahay geed ka soomaa daqraq hada waxaad arkteen inuu baha la rabo hoostiisa la leeyan qoda markaasa loo sameeyaa inuu biyo u qabato soda sodaarark maghu waxa uu yeesaa si ay bi halka lagu qabtaan markaa inay geedaha ay xaaladaha dadka ka beertaan way sabeyaan soo ba waa iyo wasar uu sharbi wasar uu sharbo asina iyo wasar uu sharbi iyo marka mekaankii iyo darkii uu markaa geedka Cabdi Ilaahi la soo saayo Allahu subhanahu wa ta'ala iyo إن tirinta teelal la soo qaado kadib la dul saaro teeda dadig wa i bar kuwasida saabiir ee hada hadda soo marayna talla baa la soo ta dadig waa la soo qaadaya halkaas ka laba dul dhigaya waa geedaha dhintaa laba oo qaybsan labadasi waxa weeyaan geedaha horta dhintay biqliya mid walba kan biqlay wuxuu lab biqlay markaas waxa weeyaan lab iyo dhadig buu ka koobayaa kan biqlay marka waa dhadig wuxuu owey taawacdo ad ka dibna soo qaado oo marka saxawayaan dadiga uu gaarto iska raad yar dhaawacdo ramada dheeca ma isku tagayay marka wiya geedaha qaybisaas iyo qaybaha waxa wayan dabaysha loo yahawada uu ba yaa allahum istaawu alaykum wuxu markaas waxa way baanu nakhli tii waxaad tiri la talaalo oo hee inkii inta laba labka inta la soo qaado la duusaro xiid digaaso ba iyo waqab ciljiriidi laabaha in alaad bil busaqa قفك busaqa ka sameeyayno alaadna bil busaqa qofka aadilka ka shaqeynayay inuu u suugnaado shaqr uu sawir dilaha barkood taaso ugu la shidiyo aw aqalla bi zarikta wax xeer aw aksara bil kabbal ilaad saraad yaale bar khir walu nuqdaan waxa laakiin alla saahib aslna ka bunka iskale la yash tarudu la shidiyo ow yuuhdiso laaamilu ricaaamilku soo dalisidayo fiha asalka iyo dhanka uu ku soo dalisidayo oo miidir ceel ah ceelko ay taftasho hawqadayo ka qodaysaat albaa uu qodlayo oo ayraayl ayl oo yirfuu raasabaad xidho يأتي بأصل ذلك oo أصل talaal oo yaqrisu ku talaalayo fiha يقول را لها بشرة سيئة لبنطفك كشغيلة واسحة لكن إذا اتراهنا بعلها كوانا كشغيلة بشرط كوة عصوة وكالله حتى يقول طلاعه وحتى يقول طلاعه وحتى يقول طلاعه وحتى يقول طلاعه لما أضلوه واسلام عليهه قربة واي <تبعي> واي مشده وايه الله سعى وعليه تخلعه اوه امسيح ها <تضحي> يا عليها تحلوه ow ama sabafire dhifire dhifire dheexdana ow ama sabirka subawe ya dhifire injiro dheexiba ya ka dhaxeysa dhifirada waxa loo yaqaan markaas waa geedo markaa subawe lagu tolo markaas oo markaa subawe geedkan lagu deeyo si oo markaa subawe oo tacab ay wayraanayso fiyaad xadeeda ما فقط وخلص فيسو وانما ذلك ارغس وحاولان بمنزله اي أن يقول انه الهه بلا متى رب الحا من كان بيقت يسله لجدلن وكو الهه لنقص بين لا ستكه كميده ابن لي يئ ديس هاول هلكن بيتن غدو هلتي يئ ديس او أو لي يئ قط بيقرر عالي يئ قط او اجر لي يئ كره عينن عين يئ كره او اركدو توكالدو ام كره او اعمل لي اي شقه عمل, عمل بالنسبة لثمر حائق ليه هذا لكن بالقيدة بالقيدة القادة العساء قبل أن يطيب الثمر حائق بأن تتميئ دين تنوره السلامين باكور وربي صلاح معنا ويحل بيء وبيء عيسو حلال لنه قريب فهذا بيء الثمر ومن الله إيبيه قبل بدوه صلاحها قبل أن يبدو صلاحه أنت أن يصوذ آخر لنبي صلاح لصلاح كيسية ونقص أن يصوذ آخر وقبل أنه رسول الله يقول نهي صلى الله عليه وسلم عن بيء الثمر من الله إيبيه حتى er okira fil wal waxa weeyaan eelkari qod fil oo iga shaqay لكن laakiin bi sharti waxa markaa iga shaqayso wax kale ku siin baa yee laakiin beelteeda hiblaha miraaha kasoo go'a ayaad intaaleedahay marka fil beelto habaad kasoo qayd ay soo beelto ka shaqeyb maraha kasoo gaad intaaleedahay taa oo soo barlaa sax weeyaa biyaha haa haa sabab inta soo mitir iyo qodobba tiray laakiin bi shuruud marka mushaar qaba go'aanka midaha beerta kasoo baxaa unba waddanka soo haweeyaan qayb ka sidaya hadaba mid kale bixu yahay barkada ku qoraya soo koobimaa waxa soo waa marka saxow iyo weli markaas ah bislaarin waxa la qoreysa bay iib sawir qablo bu duu salaaxiyaa midii had iibisaygo weli bislaarin mid ayagoo bislaad in la iibiyo raa xaraam bay ahaayd waa bayo qaro weeyaan nimuguna u dhahay sallallahu alayhi wasallam marka wax neeyay cuta weeyaan ee labo bisoogal adigu inaa tiraado ninka baaqta ka shaqeyn qeybta acal kale adu dirto acal kale adu dhigayso mar barkada iyo qola barkada inaad muujiro macluumaad la garoeyo ina qofii ku heshiisiinno inta soo bata diina ama inta soo kun oo lacag ayaanku siinayaa tirado ee labadan acal ay isku xiribuu kulayeen isma qalaanay oo isma qalaanay isaarad bu kulayeyahay waa haqasid qala maaligu waxuu yiri وبدا صلاح بسلات في صوادهره وخلى بيدي وديه عيسى حلال نقضوا فما قال الرجل بان الرجل كان اعمل لي شقه بعد بعض هذه الاعضاء شقوي كثيرا قيمك بنا لعمل الشقوي يسميه مغاوي لهيسغه بالنسبه فهو هذا بيديه ايضا بيديه بركه برفسيليا فلو باس بذلك ان قدب كوسقوا وين ما استاجرهو خدن كن كسوكريت بشيء شيء معروف لا كنوا يو بخلوبي لا يقال له قدره ارقي ورضي القالوا كوخدي ana tan oo ifuuday bislaade ka hadlaya oo bislaadey oo waxay noqday safiir miday wey bislaadey tooray diida waxay miday madbislaadey laakin miday bislaadey way soo go'eebaa warqaadteeda midahaas way bislaadey wa taawada rabtaa way soo go'een waa qeybsareenaba atay laakin midkooda iyo qod هذا قلنا فاما المساقات مساقاتك فاما المساقات ومساقاته فإنه يسوي الذي يكن الحائط الثور بيرته هذين بر والله او قل الصود وريسو يراوه او امس فسد وفساده فليس له هو سلامه الا ذلك ها حكومه الساري فيلي هي انا و كله هي ايجارده و شيء اد가가 هو كو قبت قفقي هو كو شقيي و شيء هو ولا السلامه amma ka xubada qofkii uduuradiisu kuuleeyay marbafteed murkadu ku qoday ma murk uu qado qabay sidoo adiga uduuradiisu kuuleeyay in dooraa la ka dhayne laakin misaaqaadka iyo murkaas waxa mirahaasi amma xayiraad amma hubad laad amma hafsaadad ee waxa ad ku heshiisena mirahi meesha um buulayahay qofkii weeyay marka misaaqaadkii waxay ku kala اجاره شيء مجهول له او غره كان شيء مجهول له او غره وحا ولي بالسلامه له غريا ويداس فالمساقات فيله يسغو ان لم يكن الحيض دلته اسره الثمر منه او قل السبب وريسا يريقه فسد وفسادو فليس له هو إلا ذلك كابو يالي وان الاجيره كان عيدقه كا. لا يستاجر لو سوكر يسري الا بشيء شيء بو يار سبب له وكا ولو واضح صبح waa yahay laa tujuusul ijaaratu ijaaru laba balaaro illa bi zalika shayga la magacaabo la galay booyar wa in dabaal ijaaratu ijaaru de wa bayu'iib oo miil biyu'i iibaha ka midab khaas wa in labaash iib kulada waxa sharciya in wax aad macluum yahay sooba wa in la bayash sariuso iib sariya bila xagiisa cabal oo ولا يصلح ذلك كالو بابا نانو اذا دخل الغرق تده برخي سوغشو ذلك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبي الغرق لما يقول له يا الله عليه وسلم دع الغرق الشرع بده كان ايدي واحد حرساتي ما في ليا وحال من مساقاته وحلقا سورمي من امور خمسه الضلوعه الشرع الوضع حرام شمته وحكمه بيصور قبل بدوي صليح يجوز لكن في المساقات يجوز وكبر سو الله قال الله بحمد الله سبحانه وتعالى وسنة صلوه في المساقات مساقات عند الله تعالى ما يلهي انها تكون وياها في أصل الاصل اصلك في اصل كل النخل تمر كس اصل كده او كرمه قراب او زيتون او زيتول او رمان او جنس أو فرسكن او فرسكيد او فرسكيد واي او ابسه فرسكيد بنها فرسك الىه هذول بنها ابو بارق النبي عيسى صحبه الله khukhbaalaya daa sir wax waa mid aan oo magaca guud ee loo yaqaan waxa way khukh garho loo صلى الله عليه وسلم لكن الوحيد هو اسمي أسل كيسنا عربي أو إلاحة مرقب حوى هو نوع منها كمين يتأكدون هذه أو أما سيفرصك اللعاء فرصك اللي إلاحة إذكره أو لما تنسورك من نوع خوف اللي إلاحة أو أما ذلك أرقى ويحي شبه أو من الأصول أصوشا وأصول بحلقة وضع وقلق بحلقة كو قطبا جايزه بالله لا أسبيه وحدي بحلقة كواصولة حرب مرقب السوبر اللي مبحث والاسواي صالهر داود زاهر وحولتي قلت لك ليه كملت صومه اذا مشاف في علاج قلت له ايه صومها لكن أي هو بياني حقوقه ما ادري اصل كسو او سغال او ضولك قتبه اييه كملت صومه قوام هو الراجح الخير الصعبه سوقها كبيره ويالله الصعد جائز البلايا لاباس بيه وحده ما تنقص صومه يا سعد على, أي... على أن لرب لرد المال على الشرط أن لرد المال ممكن حولها اسكر إذا قصوا لغة نصف الثمر المراحة برخها بركي لذلك كماذا أو ثلثة وصلحة إلى رمال أو ربعها أفرمية إلى رمال أو أكثر من ذلك تاكبلا أو أقلها بكير وحكوش لديه قال مالك وخلوه المساقات ومساقاتك وإذن اللغة تجوزوا في الزرع الزرع إلى كبرناتها إذا أخرج مرخ صابحه واستقل الله ونقول اللغة يعني وبرخها كمار بكيركي وقوار بكيركي لغتره وقيت كمار بكيرك فعجز الساحب الكبرخة الساحبكس وكعاجسة عن سققه وراملتيس وعمره عمل كيس وعلاجه ودوات كيس فرض ساقاتكم في ذلك أيضا جائزة طبالات الزرعي كي يحرور كالبيران يمشيخ ليا رحمه الله تعالى مركه الصبح أو استقلال صميه ومرخة سحوه ينقف كعاجسة سقققه وكعاجسة ودوات كيس ودلانته سيئل ارتيسة qof fi iskoola haddu wadi kad waa ka shaqeyn kar waayo inuu qof kale waxa weeyaan kula heshiinayo uga shaqeeyo way dalawta ay ku dareyashay xaq quluxinaalahu taala qalaal malikuhu xulul rahimu allah taala wuxuu قال والذي هو رسول الله تعالى ولا تصلح بما قال رساقاته رساقاتك هيسيس شيء شي شي شي شي قال رسول صوشك من وصوبته عمي ماكيد كمده تحل حلاله في حديثه ال المساقات بساقاته ساقاته اذا كان من خيافي حديثه توامر مرى سوقطابه بالصلاح وبدا صلاحه ورقي صو صايره وحل بيعيكي حلال يبغي وحا بغي ساقه قفله لو لا من العام المقبل سنف في صوصو صدا ولن باب مساقات ماشي مساقات في حل بيو كيس وحلال النقدي او من الصوارح بلا إجارة مدي هي لأنه سواكره ولي لانه الى مساقه وحكلو ورافتني صاحب الاصل منك الاصل كي باث السنه 7000 منه من غضبه صلاحو بسلاق في صوصا ظاهره انا اي كثير وكثر على اي كثير iyaa hoysaga way juzdeeso goylo hoysaga bimaadida danaadud wadraahim oo kala weeyaan yaxdihi wasiilaya iyaa hayra waan isaa ka bixisaa qadmaha inama musaqaad waxa weeyaan dabayla ay juzde dakhlu ciyilto inta dabayla ay juzde dakhla ciyilto inta gooyay laga soo bilaabo ila بيع sabaru bini laanta kabislaanayaan way xilna bay qiim fi xalaal noqonayo mas'alada shaikh ruhihi raxiyalahu subaxanahu wa A walaeth oheriau mis다가 a cawn a rancwyr orau glwyr iddynt ar yma! gehört hynny na graffiad mae hynny h little er drie. Saat uchel, yn ei osaygatio mea! R蹊fod ag hollbits ac eu gweld peogЫ. Ac wohoi셔서 ac osayl welu excel at la fudd вi. En Clegg, holluit! En Netawfannau! En wel deiaeth hynny yawn? Aπό at e щir dylio ar ymlaen running at iyo veid o ran aangwyaf وحي الله إنه كافي لها ذكرية وماذا ربطها وحي الله بتها يقف فيه إنا الشقة الشكاور وضلطه شقة لمرقه وضلطه لها ترعبه إمتصر الدنهم أما إمتصر الدينار بعد قولها دعي وهي الدنهم هي دين الله أرقه ووحي الله أرقه منه إنا ووحي الله أرقه هكذا سيستشبه هم مني قال المالك الحور رحمه الله تعالى ومن ساقه قفك الله ورغب تمثارا منه في أصل أصل مرقه أصل كان قبل أن دول صلاحها صلاح بالصلاه كيس انتون صلاهن ويحل الضيق والضيق سن حلال نقله ان لو قلت ببيع حلال نقريو واغورتو بده بسلادان فتن كالمساقات مساقات دعينها عينته ان لو يشييه ان لو وربتم جاهزت ولا بلانته qalamaaligu xulur rahimahu allah ta'ala wala yimbaghi mahbana ama banana andu saaqaa qofka inuu la waraabto la guleyshiyo al ardh al bayda oo dhulka ade banana ka wadaaliga haddaas wax ku dhacay annahu yixlu wuxuu halaal wal saahibaa qofka iskale khiraa uu hayo kulayo bidladid shilbago kulayo iyo wad raahimi hadu bidladid gaalada dhahay fudud oo saare ila lacagaha kale ee la yaqaan marka ee fuluusa waxaan ku ruuxay Allahu Ta'ala oo xulayay dal banaana oo geedo allahayd in aad hadba qofkii geedo ku talaal sirayd faasibaha booowleeyay musaqaalaha allahay booowleeyay ee waxa ku banaa booowleeyay aad kiraysaa qofkii ka kiraysaa ku banaa booowleeyay الذي luka saw yu'di arba' dhunkiisa u dhiibaya al-bayda'a, he mar qasuxa wayan cad ay banana ka lucnaaha, bisunuts istixmalada deelb ku dhiibay awu qudi aafar deelada meel, annu maakee kimde xurudu ila ka soo baxaya, fanaalika min markabtiimu dayd khulu al-gharb wa kadday galaysu, la nazal qayqil wa yarara ya margha sawra, way kasru margha tamr kala u badana ya, wa rubbama halaka قسمتكم بالحسبه الرسول قيامه امر رسول كما هو هذا سب فيكون صاحب الارض وحار يقد سرق الكراء كراء كي كتري معلومه لي يقال له يصلح له اسوء بلا ايكر الارض وكده يبيسها واخذ امر امر بوقاتي غرضه وكده لا يدغون اوجين ايا تيمو دميسل ويا انا لا هذا مكروه يا ولما ذاك هارون غاس وحويا مثل رجلين اوكلوا ويهان غانغاس السفر سوقر السيدون علما لسفر سفره بالشاي يوسف رئيس انه راحه بشاي الذي استاجر الاجره عيد قسوكري ثم و هو يري هل كم كوسلاتليهو عيد قسوكلهيه انا اضيكه انه كوسيو 10 ماشيه 10 عشره ماشيه 10 تمهلهو مهشي 10 تمنات اربح في الصفر في الصفر قينات كفايني يا هذا يكنا إجانا وطلعك حال أي تاعي كراء ديانا قايا كرين أيوه فهذا الله يحل حلال ماها ولا ينبغي منها ابو ربيل يعني مسألنا فيه حكاها لياها في ننكر قيل الله إلا كرين أيوه دي مصاقار وينصابا لصابها waxay ka soo baxayna waxad ku heshiisay kala baro barada saxdeenada meel ama farmeelada meel ama saxdeenada dhammaan natwaan soo barle laakiin kirayl ardh dhahay ku banaantay maxayna isku banaali waxaana khilaafiya kirayl ardh sidaba mid ila ku banaanta walisku waa qoysiga hayo oo kuu qab iyo qodinka isoo qalaalka saaran ama inta iyo kun baa ku saaran soo ba taalo isku ma hayo iyada laakiin isalada khilaafku ka tageeyaa sheekhu run hadda u diiday yahay waxa weeyaan inaad tiraabo dulkanka kiree dulkanka qob laakiin ad ku tiraado bi sharqi waxa kaaga kiree waxa kasoo baxaya inaad inta qaadato xuleey arintaasi إن الصواب يقلي إيا إنه اللي بيقل إياه ورهيه وحال إنه يراق إيا إنه ضلي إياه ورهيه إنه ديحي إياه ورهيه إنه يروح الشنع وراق الشنعون كما تقال له بيرطل وطمانقوا وديوا حارت التلقوذي الشنعون تقيم يديبا شنو وإياه اللي قد يقولون حباً لما قالتين اللهم استعوا عليك برغبوا في وعدك تيبك كله مبضل لا أرأى إنه سيبك كله حيوكي سي سيئرين يقوم كتو عريصي waa waax faa'iido la qosku ma hayst muqaddar yahay warqad qasoo xulubid yahay u leeyahay mise soo kaleysa ciidan ciidankii markuu soo kaleeyay si uu ila socdo yiri ayaa wuxuu ku yiri markii dambe waran iyo wax faa'iido door markii toomay loo dhigo meel maqaamani dambalaalo way qofku soo kaleeystay kalaa wuxuu وحظ سفائل وحظ يرئي وحوينه يايا ورهيا وعيا ومصنعنا يا منخباه فأصو الشيء قال لي يا رحمه الله تعالى منخاء تاسم من عربي لأيها الشيء والجهالة كدلتا قال مالك الحنى رحمه الله تعالى ولا ينبغي لنجل اللوم هبانه أي واجن النفس اللفته سعينه وكرنيه ولا أرضه ينوكي سطونا ولا سفينة ودونت سطونا إلا بشيء شيء ما يشيء ومعلوم لقرنيه لا يزول إلى غيره غير كنسول مرقاه وَيَا لَهُ السَّعَالَ لا يَذُورُ إِلَّا غَيْرَهُ وَحَلَّغَ وَدَأَ إِلَّا يَعُولُ إِلَى غَيْرِهِ مَعْنَى اللَّهُ يَنْتَقِلُ إِلَى غَيْرِهِ شَيْءٌ كَلَا بُغُورِي وَأَنَّهُ شَيْءٌ كَلَا أُغُورُ دُونَ إِلَى أُغُورُ لَمَا كَلَا baynaa musaaqaat musaaqaadkii lagu waraabtay fannakhle ciwltay wala ardhun kaalbaydaay maxaa u kaldeeyo qeelaan baa lagu heysiiyo waxa kasoo dhaxaya way bananaa taay bananaa looga ka bananaanka aad maxaa loo diiray taas ka hadlaya لا qowdixay waxa weeyaa bulayahay anna saaxibnaqli ninka ciwltay iska leeynaa yaqdir baa oowdo ala الله صو لكن الصح والأرض لا يستطيع أن يقرأها ويقرأها وهي أرض يضع نضعه لأنه يصبح بيضان عطء وحماي نكون يؤولين لا شيء فيها وحماي نكون سيغنين ويهي اللهم استعانوا عليه وتعالى قال مالك وحر والأمر وعمركم عندنا نقع التجيزة في النخلة مرتأي ضل قضي إلا ما تساقي السنين فلنضع المرخة قفك يكوش يلي سيغنى كورا وتبتين المرخص السنين الثلاثة سبح سنوه والأربعة يأفره يو أقل من ذلك أنت وخير يو أكثر يو أكثر بضان قالوا الحور وذلك أنغسوا حويهان الذي كي استمعت عن وكل شيء شيء كسته ومثل ذلك قالوا مذأه ومع الأصول أصوشها أصوشها قيلهه بمزيلة النقل من المدهه يجوز فيه قيلة أصوشها وأبير بالقوات مثلا قدقوا أرابي خوهيان أرابي خلقها كشاقية المرخ حسوة قولة ديواجه وحكا عجم بالضاف كله يشيسوا ما أول عنه اللهم عدمها ويجوسوا حكوبنا في الحديثة اللي بالضافك الساقب من السلي سلامتنا من خاقفك كله ورابطني مثل ما شيء وكذا يجوسوا بنا في النقلة والطاة اللهم استعبوا عليه وتعالى قال مالي وحر رحيم الله تعالى قال مالك الحرى الحمد لله في المصاقع إنه لا يأخذ مقع ذني من صاحب صاحب كيسة كما قدر الذي كان صوت صاحبه كله وراتغي شيئا وحظى ومن ذهب ذهب ولا ورغية في الضطورة ويزداده أزياز ذني كما قادر أيه ولا طعام الغاشنة كما قادر أيه ولا شيئا شيئ شيئ أشياء أشياء كمنا لا يصلح ذلك قال مالك الحرى الحمد لله في المصاقع في المصاقي من الى يا باشا في المصاقي في المصاقي يمكن إن عاملكم أن يأخذ... انه قال يا مرقاس اي ياخود اه لا ياخذها و بنالو من صاحب لا ياخذ كما قادريه من مصاحبيه صاحب كيسا كما قادريه من صاحب الحاية من صاحبه صاحبه, صاحبه كما قادره الشيء أو أحبط كما قادره قال مالي وحوري في المصاقين إنك المصاقين مركز حويا ملكا إسكالي إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده عليه واصلوا في المصاقي نكم مصاقي قاوا نكي قولك إنه لا يأخذ قبا قاداليه من صاحب صاحبكي سو عاملكي الذي عاملك سو ساقاه كل كل شي. شيء شيء ان واخ با قاد ذهب ذهب ولا ورق في الدل قاد ما يزداد عليه يزداد كيزياسنيو او ديه مايو لو فك لكن انت سو فدا اما انتصوا الله على اكاينهما ولا طعام الغاشنة كما قادم اوه شرط ياكت احييو حانو كانو كشق ايوه لكن شرط زائدة مدن ثاني كرو ولا طعام الغاشنة كما قادم ايوه ولا شيء شيء كما قادم ايوه من الاشياء كبيرة اوه فيري ملكو قيلها ليوحا كشقين ايوه كاشن كيسة ايقوت كيسة كبيرة ممكن قيلها اسكرها ايوه ايسا لا اعطوا إلى الشرط ديرها يقولوا تيرسراغوا يوها الشرط زائدة ويأي يقولها بباللان عيسو لا يصبح ذلك أنك سنبباللان عبو شيخ يري وكذلك سلح صوك أن لا ينبغي مهبون كذلك صوقدر أن يأخذ إن وقاته المصاقى ننك عاملك أه ay markaas waxa way la gulaheysiyay geedaha ayuu ka shaqeeyo murqab dhanka dinka barta iska leh uu ka qaato dadnaano shari'a soo yoo yasiidu uu siiadeerayo shari'a shari'go yasiidu uu siiadeerayo waaye ay markaas waxa way ruu dhanka murqab dhanka iska leh iyahu dhanka caamilka iska من الذهب ذهب ولا أورق لي فضت هنا ولا أطعام لي راشد هنا ولا شيء شيء ولا شيء أشياء أشياء أشياء فيما بينهما لا تصلحون لما ذلك كان ليل الزيادة كان لما أقول قيلها هسكري كان كشتقيني الزيادة قرارة الشرقية لما أقول من ذلك الزيادة في باب المساطة سين بقاعدة قابة لا تجوسوا فيها الزيادة واية قال yuxurud ximnaa allah الله laakiin mas'alada wasila sheegney bikhilaaf ku sugan bay ijmaac weeyay uruufa rubbanba ijmaac sadig liday ibn qudaamah al-hamdari baakiina bughliga jilka 779 qol iyo ka daryo qaalad marii yuxurudul muqarid oo ninka qiraad ka sameelaya buqarid waadinkii wacagta bixinaya laacagta waxa way keereya ayadoo mazlaha walu kusugo hosiga fiibaaril musaqaati ayna ugu ballaaray ziyado baabul qiraada ziyado go ballaarabu kuleeyaa biyadhu mazlaha way laa yisbuu babnaaro idaa dakhlat ziyatu ziyado mal khisoo qasho fiil musaqaati awul muqarada baabul qiraatiya saar idjaaratu biharisa mar hada ziyado ba gasho idjaara mesha soo galisa wa ma dakhalatu al idjaaratu ولا يبنغي بها بورو أن تقع لجارة ويجاربه إلى نعضه بأمر أمر قاسو غران كلاه أمر ضغطانا كلا لا يدلئون أغين أن يكون بآهاريا شيئا وبنعيا أم لا يكون بسباء أهاري ويقل بيناريا أو يغثر بصوبنا قال ما لبحث رحمه الله تعالى في الغجل لنك أي ساقي من قاسو حويا لورا بتمييا ونكدوك سرهاي الغجل لنكلي الأرض نوكي فيها بحثينا النخل التمر أي كسرين والله يتمر إيه برقة كسوان تهي برقة سحويان إيوه والكرم العرب وما أشبه ذلك أرغة وحيشة بها وبالأصول وصوشة كبيرة وفيكوروهار إيوه فيها نحنين الأرض البيضاء والأدب كسوان قال ما الوحور إذا كان البيض هذا مثلا يصورها في أحد مؤين لم يكن برقة قيلة الله أدري قيلة هكذا قيلة ما أدري لكن برقة قيلة يتمر طائق تعله أما علم كوكيان له وحكم برقة قيب بلعه اسكعب haa kallan kaas uu iru hukumkaaga dhiibaro waay arifajeed way qalaad yar u horay suud qajulil linko yusaaqi lawraabtamaya ar qajul linkale wa caamilka linkale lawraabtamaya ay arba qulbu kula wadaabtaba ya fiha an akhlu baa ku sawal karnow baash ومن الاصول لمرقه واصلتكم فيها فيكون فيها الأرض البيضاء مرقه سحويا من عضاك ماذا برقه؟ قال ما لمحور إذا كان البيض عضاك مرقه يتمع بالطبيعة لأصل أصلك وكان أصل أصلك أعظم ذلك أعظمك يكون ذلك مرقه حويا بلنقاس او أكثره كما بنبع فلا أسرد ما أفتلكم أصوله بمساقاته إنه مرقه كلام رابط ميته wadaalashar qasoo iyo xuruu ku dhacay ay wadaalashar qasoo waxa weeyaan dhe aya ku laakhluutimo toleey tahay asuluusoo kulka saddex meelo oo dheel ku taalo aw asraabe kanba dad dad wadaal kuur bayadoo adakhruu yahay وذالك بس وحوى غض البياض اعضاكي حيرني وقت ايدا تبي وهي تتابع الاصول الاصوله واذا كانت الارض اكبر خيتهي البيضاء يا فيها بحيره نخلص ولا كسوانت هي او ابو سكرمو او ابو يشوي ذلك بين اصول اصولها اكبر خيتهي فكان الاصل الاصلكم حاريه ثلث استغروا بينه هادو او قل والبياض الاثلاثه واكثر الجزء في ذلك الكراء وكراكه بلال وحرمه في المساقات الحربويه وذلك أرغى سوء قبعي أن من أمر الناس بطلق أموره قوحة كبيرة أن يصاق الأصلة أصل كإن يحوي وراب تمالي كل شيال وفيه البياض عضانا وكسويا وتكرى الأرض كوالا كرير وفيها أشياء اليسير وحير ما كسويا ومي الأصلة أصل كبيرة أو يباعوها لئيب المصحف المصحفة لئيب أو السيف السيفة لئيب وفيه ما نحن نوحة كسويا الحلية الحلية كسويا ومي الورق في الضاء بالورق يفضل وقرحي أمركا بالورق جارة وجروكو حكو تعالقاء يباعونا أنت عمي أو القلادة أما كول باب الإيبن أو الخاطم فرقش باب الإيبن أما فرانت نهو وفيه ما نحن ندره حكو سويا أو الفصوص وحكوه فصل معكو سويا فصل متغاليدي وانت نرى طلاشص ومين أغرق يشيّر سوفصوا الوين استمعك الله ضاي سدار باس واي وافي سا قورو خماشو دكتاب وذهبوا وذهبت دي دلاليل دلال دي دلال هذه البيوع بيوع رجائزه يتبايعه وي من البلارتحي يتبايعو الناس يتبايعو هان ناس دت كلي سريان واي ويبتاعولها كوسو يي سريان في ذلك الغاشي شي شيء شيء مو موصفه التوابي شيء مو موغفله دليساغ عليدو شيس haddii uu warku ku yahay dalagowkii soo gaaray xaroomi xarama yaacna dalagowkii soo gaaray karimii xarama xarad shay la soo gaaray waa xarama la majruu ama aan ka gaabtay kar halaal ah oo aad haa yaacna baddeed shay muufo la tilmaamay shaygo bawquf oo alle lagu dulisaago idaa uu soo gaaro qofkii kar shaygu xarama او قصر عن الشيخ باشه وكما قايا وكما قايا وكما قايا حلالا والأمر قد في ذلك أنقاس وحوى يعد لالاكتين الهيئة نذيرة الذي أمر خاصه عمله كعب الفلين به شيئا لا صددتك وأجازوها بلايين بينهم الأحداثة أن له يحوي مذا كان الشيء الشيء بركويه لذلك الورق, لذلك الورق في الضلاث كمذا أو الذهبي طبيعة بالطابعة لما شيء هو يسوي في الحديث وكسويه جاز البيع هو بلان وذلك أن يكون النص وذلك أن يكون النص وذلك أنه يحوي يأني أن يكون النص selsta ardeedudu yahay أو al mushaafa أو aw al fusuusu fusuusu qiimatu qiimadiisu 300 xoolo beelad aw sabab ay ka badan wal xiliga twitter-ka xilidiisa qiimatu 300 xoolo beelad ay sahay aw aw qallaa bay khayra waxa sababada way fuudahay waa ku yar noqon laakiin iyadoo la was dibil wuxuu leeyahay shaaqo run iyo walow tacaluba guba gelabashintaaga baa lagu dilay ka shaqeeyaa intaabo saaqad ku balalay aad iskuuba balanay iyada laba ilo kala qaaday Ilaah haddi iray badal tahay inta geedaha beesha taagtaagan ilay badal tahay oo ma sabo inta geeduhu ku taagan yihiin waa saxlanow Allah oo meelood inta balan kale waa saxlanow hal meel in sayare cadi ee balaati maxay taabi cutaay? taa in saa geedaha soo dha wa taabi ilahu xukum wal asbuu wa taabi ilay furo dubil xukumi atabi taabi qawaacida salaafku gelinee suuula faabis oo ka waxa wax leedahay halka beer raaciir khaas ah uu oo qaleesaa barka ku bi salaahan haddii laga geldiis uu yahay marka saxawaya xuliyi roob marka lagu qurxiyey dib bal marka hadaba saxawayaadaha biyo wax kale suujiday dhac ka taa iyo muxuliyi wax kale ina way bal aan saay bal kha ama siyaftaar ee raad biyo bal kha uu xirro ku kusoo yahay marka xuliyi aw marka uu kusoo yahay ama marka oo in say waxa way geedaha ku taageeyay ay yirtahay marka ayda wuxuu la yahay sheekh maxmudow allah ta'ala waxa ay qoray sawax in tani yar ee marka dhunki ku isku bedelayaa wasaaqad uu ka baxayaa waayo intani yar ee marka geedaha ku taageeyay waxay taalu cusahay barnaamka weyn oo in la kidayo arhabo waa taalu waka war khaasil fuudiyaha maleen waxa soconaa ashiic ud walow qoro qala yahiix soo mahes ha subar baabuur sharqi mur khaayee halkanas laakiin mas'aladu suu iyo baa lugu sheegayaan laakiin khilaafaa ku jira jemaa baa khilaafaa ku إمام أحمد رحمه الله تعالى ماله ماله بدن كشغاي وخا سدا سو قلا قبا مركا صالح ابن عبد الله بن عمر قاسم بن محارب بن الصديق صريح باقبا العدوي ابن الصيرين الباقبا شافع الباقبا إسحاق باقبا أبو ثور باقبا لكن ما أحضر رحيم الله تعالى رواية صلاتي أي حماد بن أبي سليمان أي أبو حريفيو إلى عمرك يا وي بلانت حي وأكبر ملاحيب تهيليس الردع باو الشرق شرق مبابي هاي. في الرقيقي في المساقات باو الشرق شرق مبابي شرق مصر في الرقيق هدوك هدوك هدوك هدوك في المساقات المساقات هدوك فالجمال معنهد محوو ياه هناك كان مدائلا كيو حبيب معنهد بات كيه ووحو لقرأ ياه عامل كيباوحو الشرق ياه في لهذا نبع شقير ياه ننكي باركو إلا الجيلة هل ما بايسكاليه limbu dibe wuxuu iri warkashaqe ki ka shaqeynaya aadilka ba wuxuu iri waa ka shaqeyn laakiin bi shardi adoon la shaqayeyeen warkaasina babban la yaabisa ma bannaano qor wala faabi waanta waxa laga hadlayaa si kala u faabi baa mu shardi saddi u baab yahay faroqiiqa adoon la shardiyo filim saaqato misaqato ka dhaxdiisiyo adoon loo shardiyo waaye wadaa فالإنítulo overst له هذه الإبمار lok Beautiful وjis ربط ست بدأ للأطواال لغى يسوف قال نأنك لا أحدا ذيzos préparى عن الحرم قال في ذلك حول الدوcies دiera ذلك للفرض قال ذلك ليس ك绝ائة قال في ذلك الولئ و forme عن كل كيسي و Post reach back. 95 يقول من الز exceeded فصل الله علومه بحياتك هذا عيب هذاك هذا عيب راه فليس الله wax ka saadin la qabari isagu waxa weeyaan aafsad hada guleeyay haloo gawo waxaan ku waran wax walbaaysa dadka oo orqeeyo qala yahya wuxuuri qala malig waa wuxuuri in la xasarbaashay ka hor asosa bii ala baqlay si ubaalir qiiqi adoo bala shaqadooda filimsooqatiisu saaqadka على saahib wal asbunu kigadaas ila u shardiyeeyo illaa la baasad bidhalika arqah wadhaata aqbasul xaj laa'nahu ummaalul baal laannahum adowalabaa yagbis u hadar ummaalul baal wa baalku ku shaqeereeyo oo sawab yagbi ma'isal baal laftoodi waa baal badaloodi taagano iyaga laftoodi waa baal laado fa'ato xii wa xuma fa'aagu wasuloo li dakhili kigadaa ku sugal تخف عنه وحكرفو دار به بيجا علبه ودته خرشه دباته يو خلص كبا كفدان ويلوب يكورو ييره هب فيلبال بال كادر فدخصله الا استد ويلوب يكورو هداه كو دخصله فيلبال بال كلاه استدت سوا اذكاري به ذلك قاصو وبنزلت المساقات ان لاقوه هيسيو لوغو مساقاده وركا او بي لويتهاي فيل عيل عيل هو النضحة الغشايل ورخا ولن تجد هلم يسل حد القف أو يصاقف لقلال ورخا سيقرب تبقى في أرضيل اللبطل سوائل أو كل سبال في الأصل أصلك يقول المنفعة المنفعة إحداهما تقول بعين في واثرة الغزيرة استغافة الغزيرة بعين الاثرة الغزيرة الغزيرة الغزيرة ونقرأتك اللوح ويال وبالنضحة الغشايل على شيء xidif شيء kale arushayo wal xifta buuratiil ayri shidbaateed ba ka fuulaaraysa shiddati buuratiil yushdati buuratiil ladhi roshayta dibaateed oo si adkaanta yahay hadu xukaha la yaasho salo ka bixdhiya wax dhiba kubal aad doonayso shardiyo oo waxay labin sahay qofkii lagu yiraaho ayil sala aydi sawb dalagaad leeyahay ishi burqolis oo ka soo burqolisay marka ishaas marka koorabi iyo waliba tabararka barkood biyo soo dhaabiya quruxshee barkadinkii waxaad u shaqeeyey rushayir iyo isha gudoo kood wadabiiso ma rushayintu faa'iido kalaba keenaysay isha uu ka faa'iido leeyahay barka biyeedaa wa sidaas waa yaa adda isha faa'iido kalaba keenaysay rushayintu biyo soo dhaabi laha oo ka faa'iido leeyahay qalaad wuxuu u قال مالي بحر رحمه الله تعالى والواثنة الثابتة والتوسفية ماوها بيهيد التي تصوه لا تغور ولا تنقضع التي تصوه حويا لا تغور أغبر خاسف حويا الزولي ولا تنقضع قول أريت من أصبح ماءكم غورا صباحا وقورتان فلن يأتيكم بماء وارخو خاي كدير سالاتي تاسولها تسورو ان غريل ولاث القطيع ان غويل وايت قالو عليك وخلوا ليس الموساقا واكي واركدو جيل اسكر سوا وارك عبك قافك هدي لفتحيو اساس وارنكه كشقيريا هدي لهوس ay waxa uu sunnaada ay wareysoo sunnaal musaaqa qofka aadilka ay yacmala inuu ku shaqeeyo bixu baalil mali fiire ah ay yacmala inuu markaas waxa uu ku shaqeeyo waxana soo shaqaalaysiiso bixu baalil mali lalka marka dhulka is kale markaas waxa weeyaan ee shaqaalayaashiisa fiiree addoonu oo الله lo la shaqeeyo soo ba addoonkaas waa la siiyo waa sax halku la shaqeeyaa la yiri shaqada lo wada dililamodada boo yara to kale addoonka oo ma dilin karo macnaheedu waa sida oo iyo masuuliyadda ba qaadi karo oo balana oo sababtan in kulo shibka walla wari sabab balaal musaqa dhaka aadalka ayay ay ku shaqeeyo dhicumaal maal maalka kuwa kale shaqeynaya fi qeyr ee shaqada loo dhigay shaqada ay wala ay shartaa dhali ka aan xaddiiray rubbana alladii ki saqaahu qolowar tartay qowmi bacna iru shartii waa balaal adoon ka inuu la قال ذلك وحر ولا يجوز ما بنانو لن لديكي ساقا لو مره اا هو راجع من خاصه يشتغل على رب البال بجمال كسره وشرطيه حقيقه للضبان ان شاء الله في الفلاحي ديبلط كو اسو في دحديثه حيل ساقاه اياه فخلوا راسمي يعني برك هو و شرطيه غليكره لكن شغله سو كو دحجيره شغله غليكره هو سامع قال مالي محر ولا ينبغي مهبانو لرب المال لك روك يسكر مهبانو أن يشترلينه وشرده على الذي كي دشيسه دخل وقليه في مال حوريس بمساقات المساقات ومساقات هالا وقليه أن يأخذ انو كقات من غيغ المال مالك الضوما ليس مالك أحداً قف ويخرجه من المال مالك سارة وإلا ما مساقات المال مالك مساقات كيسوا على حال حال ديسي الذي حلقه هو يسل عليه دشيس وكسوا لا ya aroobbal la aroobbal khalika aamilka iru ushardiyo iru mal kha ka qaatay bar kha soo haweeyaan abdo balu ku shaqeynaya iru mid tabida bar kha ka qaatay oo bal laar bacna wasla walon khilaaf ku turab al-ar al-rab al-malik lak baraka iskal ayash tardiyo cala alladhi dakhal fi malihi في u galiy wa aadilkihi fi musaqati musaqal hadu ku galiy ayya qudaynu ka qasab raqiqa al-mali malkan adu badiisa wax kamida ahadan qaf oo yukhrijuhu u kasaro meel mali baalko kaga saaro ولما مساقات المال مالك مساقات كيسو على حالي حالي يسيب كسغية الذي حالك حصله ويستقو عليه دوشي ساو كسغنه قال بحولي فإن كاردو يا صاحب مالك مالك يسكري يريد بالدولية أن يخرجينه كسار من الغيغ المالي مالك مالك دومان مالك دومانيسان مالك أحدا قف فليخرجه هصار قبل مساقاتك مساقات الكار أو يريد مالك أحدون أن يخل فيه وسوق لي أحدا قف فليفعل ذلك هصار قبل المساقات ثم اللي يساقي بعد ذلك إ isadu daro qaalay waxa uu ogmaa ta qof kale isaa murada qiiqa doobada kamidha ayuu qaalay baqnaada umarada xaruusada faaala rubil baal in ka baalka is kala waxa uu isay u xli foobid kale inuu galaal wariyo yaacne waxaan ku heshiyey waan ka shaqayn geeyaa laakiin bishar aad daru u darso baa abdorka lagu daray baa xaruusaday shartigiisa uu la ayo kitab yahay kiranjruq khilaaf kara waadu saar shargayo boo kale ila kira iyo qalo waxay jiraan batatarno balaaraba batataba boo kale ila isuma balaari jiraan waqala adeer oo taaws boo kaysan qaliyamaali iyo awbak al-abdurahmawiyaan halkaas ka dhig jawahir wa ahli ilm laakiin waxay لكن ciir ee balaatay si jublaaha wasku wa faqere te balaad bay raheen waya qayeskuna si yowla oo qor waxa yiraahay in la aq uu lagu kireeyo oo tirada qofkii beelta ay qodintan soo lacagara waa ku siin oo go yar ee balaare yiraahayn muhabada qorbi'aatu uladul ahmal wa arasiiba wa walidi yashati safada kogaa ku marka mid kale walaas waa qoryaas weyn yahay wixii kasoo baxaya iyo wax kasoo waluugu kirey qorya ah oo dhan waxyaalaha kala oo qolo waxay jiraan waxa lagu kireeyay qolo waxay jiraan طل الطلقوي احمد سوري ليس ابو يوسف محب ابراهيم محمد, محمد انا حصل شيء ببالي امرا بالليله او ساعيه جماعه العلمه سانتري باو ما جاوي يقول باب يا فكره الارض انك كره الجيزه اه انك كره وحدثنا يحياء المالك عن ربيعة من عبد الأحمال وربيعة الغيه عن حضرة من قيس الزرقي حضرة من قيس من عمر من حسلي من خلدة الزرقي الأنساري ومن وعتي الستة إلا تلمذيب ويان إلا عبد البرماء وكشاق في السحابة سلوا واقضي هذا الكلس قادرية وصحابكم من يأبوني واختنوا من قليل هذا الناعس عن روافع مخديج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع in bul tabarta la kirayoo ayuubkaas waxa weeyay lahayey oo waxa lagu kiray waxa kasoo baxayad inta leedahay walaalahyey ولماذا كان لو حكو عن وليان بطعام لقم كريكرا وحكنا لقم كريك وحديث كواب القلقى بيقول يا سليي قل يا لقم كريكرا لاشيك كسوا بحيان لقم كريكرا قال أحذلت وحوري فسألت رافي لقم كريك ما هو يديي بالذهب والورق ذهب كي يفضل فقال وحوري أما بالذهب والورق فلا بأس به فطالوا ما تخوصوا الله فأحذل ما تأت إياه لقم صورة مركاه وحدثني الباردي عن ذلك عن الشهاب الزوري انه قال وحرس سالته سعيد بن صيفا ويدي اكرال فقال لا باس به وحدثني الباردي ان الشهاب لو سال صلى افضل ابن العرب ويدي فقال لا باس بها به بالذهب والورق قال قال الزوري وحوري فقلت له وحاكو اريد فقلت وحاكو اريد له, له صالح ماكو حديث الذي حديثه سيذكر لاشيهو عرفني ابو خديج وبحقيقة وأنها عن كراءة المزارع بيرها اللي هي اكريون هيا مرخوابوط لك وصل الله إن الله قاسك على رياه فقال وحويني مرقى الصالب أكثر غافعون وغافعون لقبة ذيبه ولو كان اللي مزرعته بيرها يا يسول الله إذا أكريتها وأكريتها حديث بالله وانا قرروا ابو كريم وإلك رغافع نيله ويوضلت تحيول يعني duduq hadiis ka soo dhal lisaaga soo wada koobay gabiisaba duduq hadiis ka soo dhaba hadal bisku keera waxa dafari bariga allah balaq waxa soo gaaray allah abdurahman al-awf takara wuxuu kulay markaa arda dhul farantizil fiyadee afiyadey lewis aqwad kamis surr dhikra ay kiraha hal hatta takara wuxuu kulay saira yar kana bas فلم تزل كبير الزوال نوكي في يديه لويز قاعدنا كسوان طهي بكرا اكرا حتى ما تلاونتك قال ابن وبيل كسوة بحورة فما كنت ما رأي أراها كوارخة إلا لأنه لأسكارين اللي حيبوا إياه لا يلقى السوء كسو اللي أكروا مكايز أنه لأيه لأيه لأيه dib dulibaashay dheeradeed ba ka faayideeyay fiyadeen labi saqabada ku lagaatay xataa ila karo hay laa loo sheego lana adaga cidna boo tii wax ku sii dhawayay faalada waa ur biqabaay shuyu shuyu gudii tanki kaaraha calay duushisa oo ku karaa kraday kabida shirkareeda wax baaq ku aha aryo bixiin libaatana dahab iyo warqii fada ayay wax baaqay ku yihiin waxa deeri barik waal shablu urwa ta'alibee annuu ka laa yikri wasiir bal كل waligaa la waydiye aragjil bal la waydiye linko akra akraye basracato beertisi dibaati saacad boqol saac oo dhawrto iyo laa wuxuu dibaagtay waxa ka kiree boqol saac wad cabka kharashiga lagu kireeyay karaa salo wax kado soomaal xarafii baaad qul yahay waxa kuwii leeyahay warqad iyo baligud khaso wayaal yaacud arrta bacabo kharashin lagu kireeyo wa haraka ee baydaree leeydaaw beerto uu kasoobaxaya iyo leeydaarashu baa ka dhigay laba kadiye raashiku waxa uu aragay bixirayso laakiin beerta waxa kasoobaxayada waa la suugud laba kadiye gudha sabab khilaaf oo guddoon waxa kale ma maayabi baati saabu qal saabu taburti bilaa oo aba sabab ka yaxruu binaa kasoobaxayay beel xirmo ta qabadeen oo ka oo aba sabab galay baashiga